يا روحي يا روحي لا أعلم لم يسبق من غيرها إلا قليلاً صفوها والموت بين يدي Oh, no. Oh, uh -huh. که تنها ورد کونش نوان بکر وزفر Well the corn is now up with mm -hmm. كيف فتاك تقوى وانا و All right. Wow. Yeah.